جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائل يقول هل كان يسر ويجهر عليه الصلاة والسلام في نفس الركعة الركعة الذي يظهر الله تعالى أعلم أنها إذا بدأ بها بالاسرار تتم كذلك. وإذا بدأ بها بالجهر تتم كذلك ولو أن القارئ أثناء ركعته وقد أطال فيها وجد من نفسه نشاطا أو رغبة أن يجهر فليس هناك ما يمنع من ذلك ليس هناك ما يمنع من ذلك نعم يقول ما هو فضل من صلى صلاة الفجر في المسجد ثم بقي يذكر الله حتى تطلع الشمس هذا ورد فيه حديث حديث حسن وجماعة من أهل العلم صلى الغداه في المسجد وبقي في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى ثم صلى ركعتين كان كأجر عمره كان كأجر عمره أو كأجر حجة وجاء في بعض الروايات تامة جاء في بعض الروايات تامة فهذا فضل الله عز وجل والله عز وجل ذو الفضل العظيم وقوله في الحديث بقي في مصلاه بقي في مصلاه إما أن يكون المراد بمصلى المسجد الذي صلى فيه أو يكون المراد بمصلاه المكان الذي صلى فيه والاولى بمن اراد ان يدرك هذه الفضيله ان يبقى في في في المكان الذي صلى فيه من المسجد يبقى في مكانه ذاكرا لله سبحانه وتعالى واذا اضطر للقيام لحلقه علم يرتبط بها او شيخ يقرا عليه القرآن ويراجع عليه حزبه من القرآن او لغير ذلك من الامور اذا اضطر لذلك ف فإنه بإذن الله عز وجل يدرك هذه الفضيلة أذا سائل يقول رجل ألم به مرض عضال فأخبره الطبيب أنه يفقر في شاء رمضان فهو يسأل هل يجوز أن يعطي عن كل يوم مسكين نقودا أم لا أولا المرض على نوعين إما أن يكون مرض. لا يرجى برؤه فيما يظهر للناس وإلا الأمور بيد الله سبحانه وتعالى لكن فيما يظهر للناس أنه لا يرجى برؤه والنوع الثاني مرض يرجى برؤه فإذا كان مرض الإنسان حتى ولو كان عضالا ومرضا شديدا إذا كان مما يرجى برؤه فإنه يقضي الأيام التي أفطرها إذا شفاه الله سبحانه وتعالى، وإذا كان المرض مرضاً لا يرجى بره، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، ولا يدفع النقود، وإنما يدفع الطعام، وإنما يدفع الطعام لأن هو الذي ورد في النص، لأن هو الذي ورد في النص، فيشتري طعاما ويعطيه سواء. أعطى عن كل يوم في يومه أو جمع مفرقة أو جمعها في يوم واحد له ذلك وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كبر سنه ولم يطق الصيام كان في يوم واحد يجمع ثلاثين مسكينا ويطعمهم يجمع في يوم واحد ثلاثين مسكينا ويطعمهم فسواء أطعم آآ آآ عن كل يوم في يومه او جمع في يوم واحد كل ذلكم لا حرج لكنه يخرج او يدفع للمساكين طعاما نعم اذا شق الصوم على المرأة الحامل وافطر ولو لم يدفع طعاما يعني لو لم يدفع طعاما اعطاه النقود و لم يشتري به المسكين طعاما اشترى مثلا ثيابا او اصلح فيه بيتا او عمل به امرا اخر لا, لا يكون المعنى المراد في الآية الكريمه الكريمة الذين يطيقونه طعام مسكين لا يكون انطبق لا يكون انطبق لانه لم يحصل طعام فالاصل ان يعطيه طعاما الأصل أن يعطيه طعاما نعم إذا شق الصوم على المرأة الحامل وأفطلت فماذا عليها إذا شق الصوم على المرأة الحامل وكذلك المرأة المربع إذا خافت على الرضيع وأصبحت مع الصيام لا يجد الرضيع ما يشبعه فتفطر وكذلك الحامل تفطر إذا خافت على على جنينها تفطر وتقضي تقضي فيما بعد تقضي فيما بعد ويكون الأيام التي أفطرتها باقية في ذمتها تقضيها متى ما تيسر لها ذلك والمرأة الحامل المرأة الحامل إذا خافت على جنينها يجب عليها أن تفطر، يجب عليها أن تفطر. يعني بعض النساء ربما من نفسها تحس بالمقاومة وبالمجاهدة وبالضغط على النفس أنها يمكنها أن تصوم لكن يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على ذلك مضرها على الجنين إذا كانت تخاف على جنينها ويكون فيه ضرار بالجنين فعليها الا تقاوم بل الأمر في الساعه تفطر رفقا بنفسها ورحمه بجنينها ثم تقضي هذه الايام والامر ميسر لها بتيسير الله تبارك وتعالى فلا تشدد على نفسها ولا تضيق ايضا على على جنينها قالوا إذا خافت على جنينها إذا خافت على جنينها يعني أحيانا المرأة لا ت... من نفسها تجد أنها تستطيع تستطيع فبعض النساء تقاوم و... ياتي وقت الغروب وهي في غاية الجهد لكن هذا هذه المقاومة حتى وإن تحملتها هي قد يكون هذا على حساب الجنين الذي في بطنها فربما بعض النساء تغفل عن ذلك نعم هذا الشائر يقول أنا مريض في مرض السكر واتداوى بيبر الإنسلين نعم فهل افطر وانا صائم إذا كان اضطريت إلى الإفطار في بعض الأيام من أجل المرض وطبيبك الثقه قرر أن الفطر في حقك ضرورة تفطر وتقضي إذا من الله عز وجل عليك لا سيما في الوقت في وقت الشتاء والنهار قصير والجو بارد فإذا كان الطبيب الذي تراجع عنده وهو ثقة يقول أن حالك تعتبر حال ضرورة لا بد أن تفطر فتفطر ولا حرج عليك وتقضي فيما بعد يقول إذا أذن أذان الفجر وأنا آكل فماذا أعمل إذا كان أذن الفجر وهو يأكل لا يكمل الأكل لا يكمل الأكل لكن إذا كان في يده إناء من الماء يشرب يكمل الشر لكن الأكل لا يكمل إذا أذن فمعنى ذلك أن الفجر طلع وبدأ وقت الصيام فيمسك وجاء في ما يتعلق بالماء حديث فيه رخصة فإذا كان في يد الإنسان الماء وبدأ يشرب يكمل الشرب لحرج حرج عليه أما الأكل يتوقف عنه نعم يقول هل الأصل في النكاح التعدد من الاقتصار على واحد أفيدون بارك الله بعضه للعلم أخذ من الآية الكريمة وهي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ان الأصل التعدد أن الأصل التعدد والذي يخاف و ولا يتمكن يبقى على واحدة يبقى على واحدة والأصل هو التعدد أخذ جماعة من أهل العلم من هذه الآية أن الأصل هو التعدد نعم ما حكم المسلسلات الإسلامية الذين يقلدون أبو بكر رضي الله عنه وعمر هذا لا يجوز هذا, هذا لا يجوز هذا نوع من الكذب وتمثيل الشخصيات الكريمة الفاضلة من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان وائمه الفضل هذا من الكذب لأن الممثل في الحقيقة يتحدث بحديث لا يكون صادقا فيه لا يكون صادقا فيه من حيث واقعه ومن حيث حياته يتحدث مثلا عن علمه يتحدث عن عبادته يتحدث عن أعماله يتحدث عن زواجه يقول تزوجت بفلانة وطلقت فلانة وفعلت كذا وهو في كل ذلك كاذب لأنه يحكي حياته شخص آخر ليست حياته يحكي حياته شخص آخر ليست حياته هو يقول مثلا في تمثيله لأحد العلماء يقول درست على فلان ودرست على فلان وحفظت ال الكتاب الفلاني على فلان يقول ذلك تمثيلا وفي الحقيقة هو كاذب لم ير فلانا اصلا حتى يكون درس عليه يقول وتقمص وحكايه احوال الصالحين والفضل والائمه والانبياء هذا خطير جدا والان يعني حتى وصل الحال في بعض بعض الناس والعياذ بالله أن وصل بهم الحال إلى تمثيل الأنبياء تمثيل الأنبياء أنا أسمع يذكر لي بعض الناس أنه الآن يروج لتمثيلية لقصة يوسف عليه السلام واختاروا شابا وسيما وجميلا بزعمهم أنه يوسف ويتحدث على أنه يوسف عليه السلام كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب هذا إجرام هذا هذا إجرام وتعدي وتجاوز في مقام الأنبياء الكريم ثم إذا فتشت في قصة هذا الذي يمثل قصة يوسف من يكون ربما لا يكون من المصلين بعضهم وربما يكون يتعاطى بعض الأمور المحرمة وربما, وربما ثم يأتي أمام العالمين عبر هذه الوسائل والأجهزة ويحاكي نبيا أو يحاكي وليا أو يحاكي صالحا من الصالحين فهذا فهذا كله لا يحل لا يجوز وبعض الناس توسعوا في في هذا الباب توسعوا في هذا الباب وقالوا ان هذا من باب التعليم قالوا هذا من باب التعليم وتعريف الناس بقصص الاولين وقصص الأولين كانت الجادة ماضية من قديم الزمان في تعليم الناس واستفادوا وغنموا وحصلوا خيرا بدون هذا الإسفاف بدون هذا الإسفاف ودون هذا التجاوز والتعدي ومضى السلف وأهل العلم وأهل الفضل في تعلم السير والأخبار وقصص الأولين واستفادوا في ذلك خيرا عظيما بدون هذا الأمر الذي يمارس وتحت باب التعليم أيضا تحصل ممارسات يعني سيئة جدا أنكرها أهل العلم ويفعلها بعض الناس جهلا وقلة بصيرة بدين الله وأضرب لذلك مثالا للتوضيح يعني مما ذكر لي أنه فعل مرة على وجه التعليم جاءوا بشاب جاء بشاب صغير وجلس أمام الجماهير التي حضرت لتشاهده تشاهد هذا التمثيل جلس أمام الناس وجاء بفراش وأخذ يتقلب على فراشه يريد أن ينام وما استطاع أن ينام ويتململ ويتقلب على فراشه ويتململ على الفراش ويتقلب وأخذ ينادي بصوت يا ناس أريد ان انام ويرفع صوته وبصوت مؤثر والجماهير التي حوله تأثرت معه لأن الناس مساكين يعني العاطفة تحرك تحرك عندهم بسهولة فلما كان بهذه الحال جاء دخل عليه شخص آخر أيضا ممثل بصورة مفزعة وضعوا عليه شعار واشياء مفزعة مخيفة قالوا أن هذا الشيطان الآن هذا الشيطان يعني أحد الشباب الصالحين يمثل دور الشيطان وهو يغوي الإنسان وبدأ يغويه ووسوس والناس ينظرون له على أنه شيطان يغوي أحد عباد الله كيف رضي هذا الشاب لنفسه وكيف أيضا رضي له من يوجهه أن يمثل دور إبليس والعياذ بالله وكيف رضي لنفسه أن يكون يعمل عمل إبليس أن يعمل عمل إبليس والعياذ بالله في اغواء بني آدم فأخذ يغوي فازداد قلق هذا وفزع في المنام فجاءه شخص ثالث أيضا ممثل جاءه شخص ثالث وقال له أينك عن أذكار النوم قال ما هي أذكار النوم وجلس عنده يعلم أذكار النوم فبدأ يقرأها فشرد هذا الشاب الممثل الذي يمثل دور الشيطان شرد أي أن أذكار, أذكار النوم تطرد الشيطان ثم بعد قليل أمام الجماهير أخذ يخرج منه صوت شخير نائم والناس الذين يشاهدون يعرفون أن هذا كله يعني آه، آه، آه، آه، آه، تمثيل ومحاكاة لأشياء ليست من واقع الإنسان ولا من حياته ثم تضحك الناس وتنبسط وتعجبها المناظر والحركات وإذا انتهى يكون تمثيلية جيدة أم تعون بهذه التمثيلية الجميلة لكن المضامين والأخطاء والمخالفات والتجاوزات هذه شيء آخر لا يتامل فيها كثير من الناس فالشاهد هذا مما أنكره أهل العلم والشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى له كتاب قيم في هذا الباب فصل فيه ما يتعلق بالتمثيل والحكم الشرعي فيه نعم هذا يقول لم أزر أبي أكثر من عشر سنين علما بأنه متزوج من امرأة أخرى وكان السبب وكان السبب انه طلق أمي بدون سبب والمرأة التي تزوجها تقوم بأفعال السحر والشعوذة يا أخي أنت مخطئ أنت مخطئ يعني عدم زيارتك لوالدك هذه السنوات الطويلة هذا خطأ وهذا اسمه في الشريعه عقوق الوالدين هذا اسمه في الشريعه عقوق الوالدين فلا ترضى لنفسك بهذا الوصف أن تكون عاقا عشر سنوات كاملات لم تر فيها والدك هذا اسم في الشريعة عقوق عقوق للوالدين فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم والذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل الله عز وجل امرك ان تصل والديك حتى لو كان والد الانسان مشركا والعياذ بالله حتى لو كان والد الانسان مشركا يجب عليه ان يصاحبه في الدنيا معروفا قال الله تعالى وإن جاهدك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا قال فلا تطعهما ما قال عقهما ما قال انقطع عنهما هذه العشر السنوات الطويلة قال لا تطعهما فلو قدر أن والد الإنسان دعاو إلى شرك أو إلى بدعه أو إلى باطل لا يطيعه. لكن أيضا لا يكون من حقيقة عقوق لوالده لا يعق والده ولا يعق والده بل الله عز وجل قال وصاحبهما في الدنيا معروفة أي وهما مشركان وليس فقط مشركين بل داعيتين الى الشرك قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولو سألنا هذا السائل هل حصل من والدك؟ ان جاهدك على الشرك هل وصل إلى هذه الحال سيقول لا ما وصل هذه الحال فالواجب عليك من الآن أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا من هذا العقوق وترجع إلى صلة والدك وإذا كان والدك في غير هذه البلاد تبدأ من الآن تتصل عليه هاتفيا وتقول أنا أكلمك من المسجد النبوي وأنا ادعو لك يا والدي وأنا قصرت معك في هذه الفترة الطويلة وان شاء الله سأزورك قريبا ولك معي هدية طيبة أحضرتها لك من المدينة وسترى مني ما يسرك ومن هذا الكلام الطيب النافع الذي يكون له الأثر عليك وعلى والدك ثم أيضا تنتقل إلى مرحلة أخرى بعد ذلك وهي مرحلة المناصحه والدعوة وإخراج والدك من الورطة التي هو فيها والله أعلم هذه المرأة تقول تركت طفل الرضيع في البيت وحده واشتعلت في البيت النار فمات الطفل فماذا علي إذا كان ثمة في هذا العمل تقصير تعلم هذه المرأة من نفسها فإن هذا يعد في قتل الخطأ يعد في قتل الخطأ وعليها الكفارة وعليها الكفارة وهي عتق رقبه وإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين نعم يقول ما حكم تقليد الأصوات أي تقليد أصوات الأئمة لا لا لا يليق بالإنسان أن يقلد الأصوات وتقليد الأصوات ومحاكاتها أمر أيضا تمجه النفوس لأن, لأن عندما يسمع مقلدا لصوت غيره يعرف أنه يتكلف شيئا ليس له يتكلف شيئا ليس له والذي ينبغي على الإنسان في قراءته القرآن يقرأ القرآن على صوته دون تكلّه والإمام القيم رحمه الله بين فيما ما اليه من كتاب زاد المعاد أن تحسين الصوت بالقرآن على نوعين نوع على السليقة وبما اتاه الله سبحانه وتعالى العبد من صوت جميل واجتهادا في في, في القراءه بصوت جميل حسن وفي نوع اخر تحدث عنه ودمه رحمه الله ان يتكلف الانسان شيئا ليس له وليس من طبيعته وليس من صوته فالتكلف ليس مطلوب والتكلف والتنطع هذا ليس بمطلوب ومطلوب تحسين الصوت بالقرآن لكن بدون مثل هذه التكلفات والله أعلم يقول ما حكم وضع المصحف على الأرض أثناء القراءة الذي ينبغي أن يوضع المصحف على يمسكه بيده أو يضعه على الكرسي المخصص للمصاحب ولا يضعه على الأرض وجاء في سنننا أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام في, في القصة التي فيها الأمر بإحضار التوراة قل فاته بالتوراة لما احضرت التوراة أخذ النبي عليه الصلاة والسلام وساده ووضع التوراة عليها أخذ وساده ووضع التوراة عليها فشاهد أن المصحف لا ينبغي أن يضع التالي على, على الأرض بل يضعه على شيء مرتفع مع الكرسي المخصص أو يمسكه بيده نعم يقول ما حكم قول لا قدر الله أو لا سمع الله لا سمح لا لا سمح الله هذه بعض يعني بعض أهل العلم يرخص فيها من حيث النظر إلى المعنى من حيث النظر إلى المعنى الذي قصده القائل لهذه الكلمة وبعض أهل العلم مثل هذه الألفاظ بعضها العلم كريم مثل هذه الألفاظ وبعضهم رخص فيها من حيث النظر إلى المعنى المقصود بهذه الكلمة بقول القائل لا قدر الله أو لا سمح الله يعني لا قدر الله عز وجل عليك أمر يسوء أو أمر يكون مثلا في فتنة أو في مضره عليك هذا هو المعنى الذي أراده من قال هذه الكلمه واولى من هذا أن يقول ما جاء في الحديث حديث عائشه رضي الله عنها في المسند عندما علمها النبي عليه الصلاه والسلام كوامل الدعاء وفي اوله قال تقولين اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لا اعلم وفي آخره وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا وان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا فالاولى أن يدعى بهذه الدعوة في مثل هذا المقام يقول اسال الله أن يجعل كل قضاء قضاه لي خيرا أو أسأل الله أن يجعل ما قضاه لك أو يقضيه لك خيرا كما جاء في هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ذكرتهم في درس سابق بأن سب الدين كفر بلا تفصيل فإذا حج الإنسان ثم بعد ذلك سب الدين فهل يجب علي أن يحج مرة أخرى؟ سب الدين ردة عن الإسلام ومبطل للعمل مبطل للعمل وسب الدين لا يقبل منه صرف ولا عدل لا فريضه ولا نفل لأن سب سب الدين الله تبارك وتعالى مبطل ل لا للأعمال ناقض للدين ناقض للدين وعلى من وقع في هذا الناقض من نواقض الإسلام أن يجدد دينه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وهل عليه أن يعيد الحج بعد توبته ورجوعه إلى الدين أو ليس عليه ذلك الجواب على ذلك الله تعالى أعلم. يقول هل من نصيحة إلى من يصورون داخل الحرم في ساحاته هذه ظاهرها مؤسفة ومؤلمة جدا وهي ظاهرها لم تكن إلا من وقت قريب وإلا كان كثير من الناس إذا دخل المسجد يكون اهتمامه بأخذ الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من العبادة الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من العبادة همه العبادة أن يقرأ القرآن أن يحضر حلق العلم أن يصلي ما تيسر له من ذلك من الصلوات إلى آخرة ولما جاءت هذه الجوالات والتي فيها الكاميرا شغلت كثير من الناس عن العبادة وأصبح اهتمامه إذا دخل المسجد أخذ الصور التذكارية أخذ الصور التذكارية حتى أمس تحدثنا يعني أحد الأشخاص وقف في الحلقة وأخذ صورة تذكارية ومشى ماذا تفيد؟ وقلت بالأمس هذه الصورة لا تسمن ولا تغني من جوع ليس لها فائدة مطلقا بل فيها مضرة عليه لأن التصوير فيه وعيد ولا يباح منه إلا ما كان في حدود الضرورة إلا ما كان في حدود الضرورة فصورة ياخذها وينضي ماذا يستفيد منها لكن لو جلس دقائق استمع إلى بعض الكلام لا وقر في قلبه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أدب من الآداب أو خلق من الأخلاق أو عبادة أو نصيحة أو وصية أو خيرا ينضي به لكن هذه, هذه الآلات شغلت الناس شغلت الناس وعطلتهم عن الخير فالواجب على من أكرمه الله عز وجل بجوال يقضي به مصالحه ويستفيد به في منافع وحاجاته الا يفعل فيه أمورا هي من ماصية الله والا يفعل فيه أمورا تشغله عن طاعة الله عز وجل فهو جاء إلى هذا البلد للعبادة جاء إلى هذا البلد للعبادة وتبلغ خطورة هذا الأمر أشد ما يكون عندما يلتقط بعض هؤلاء صور لنفسه صور لنفسه وهو يعبد الله يعني يطلب من رفيقه أن يلتقط له صورة ويعبد الله يعني يجلس ويفتح المصحف في المسجد النبوي ويطلب من صاحبه أخذ له صورة وإذا أخذ الصورة أغلق المصحف ومشى ويمكن لا يقرأ ولا حرف واحد أو يقف في مكان ويرفع يديه ويطلب من صاحبه يلتقط له صورة وهو ماد يديه يدعو واذا التقط الصورة خفض يديه ولا يدعو بدعوة واحدة فهذه الصور تدخل في باب ماذا؟ باب الرياء هذه تدخل في باب الرياء والرياء محبط للعمل محبط للعمل وهذا نراه كثيرا في, في الحج في عرفات وعند الجمرات تجد ك كثير من الناس اهتمامه ان يلتقط لنفسه صورة أن يلتقط لنفسه صورة ورأينا عدد يمد يديه وإذا التقط الصورة أنزل يديه ثم ماذا سيفعل بهذه الصوره الصورة هذه سيأخذها ويضعها في البوم ويطلع عليها أصحابه ويقول لهم انظروا هذه صورتي وأنا أدعو الله في عرفات هو ما دعا الله وهذه صورتي وأنا أدعو الله عند الجمرات هو ما دعا الناس تدعو الله هو ما دعا هو فقط التقط لنفس الصوره ولما التقطت الصورة مشى وربما بعد ما التقطت الصورة بدل الدعاء أخرج من جيبه دخان وجلس يشرب ما دعا الله عز وجل وضيع نفسه في المشاعر بأمور ما لها قيمة بل فيها مضر عليه ثم ي يريها في البلاد اصحابي يقول هذه الصورة في وانا في عرفات ادعو الله وربما قال لزميله لو تتأمل في وجهي ترى فيه الخشوع ولو تدقق النظر عند عيني يمكن تشوف الدمعه وهي بتنزل هذه كلها والعياذ بالله من الضياع ومن الحرمان من الخير نسال الله عز وجل ان يصلح احوالنا أجمعين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يصلح لنا شاننا كله وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه